فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ فِذٰلِكَ لَاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ وَقَالُوا اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَا وَدَّتّْ بَيْنِكُمْ فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا أُرَاكُم مَّنَّا சமணூலூ ஒ الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ووهبنا له إسحاق ويعقوب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 لا أن قالوا ائنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين